فَلَمَّا قَضَى مُوسَى لَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوَ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّ يَأْتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّرِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همّان على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرح اللعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين